بسم الله ا ل ي ح م ن الرحيم a y a k n o r t ا ه دينصرات المستقيم ص س ر ا ت الذين انعمت عليهم ويل ر ا موب ض عليهم غير らかるぞ。 م ص س و ع ه ا ل ذ ي ن أنعمت ع ل ي ه م غير ا ل م ا س ب ع ل ي ه م